بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تسلسل البحث الموجود للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه باستثناء مقطع. عليكم السلام باستثناء مقطع بحث الموضوع على الماثل وأنه على الماثل ماذا يكون باستثناء ذاك المقطع والذي بحثناه قبل مارد. أمس أبن أمس بحثناه مارد ذاك المقطع الآن أحذف مارد أتكلم عن ذاك المقطع. على العموم بنى بحثه هنا على الكشف ومقصوده بالكشف ليس إلا باللن الكشف الحقيقي له. ولو الكشف الحقيقي عليكم السلام ورحمة الله ويقدم مقدمات ويتسلسل في ابحاثه الى ان يصل الى قاعدتين عامتين فيطرح بعدما يتسلسل في الابحاث القبليه ينتهي الى هذا يطرح قاعدتين عامتين والسيد الخوي رحمه الله حينما ينتش الشيخ الى الحلقه العامتين السيد الخوي يعترض عليه اعتراضا لاذعا ويقول انه هذا من غرائب الشيخ انصاري يعتبر من غرائب الشيخ انصاري وتسلسل بحث الشيخ الأنصاري مع حذف ذاك المقطع الذي كان راجعا إلى النقل والذي بحثناه قبلا حذفه مو مشكلة لأنه بحثناه تسلسل بحثي كالتالي أولا يفترض الشيخ رحمه الله إجازة المالك الأصلي بيع العبد بكتاب والذي كان متوسطا بين بيع العبد بفرس وبيعه بدينار أظن باني وكان مترسقا بين بيع العبد بفرس وبيعه بدينار يضع رحمه الله إصبعه على هذا على بيع العبد بالكتاب ويقول خب بيع العبد بالكتاب نفذ باعتباره نفذه مالك العبد وبيع العبد بفرس بطل إلى ما, نا... ما لا ناهد العبد بفرس باطل بعض. لأن بائع العبد بفرس لم يكن مالكا للعبد ولم يبقى مجال لتنفيذ المالك للعبد ه... الذي باعه بفرس كان فضولي فصل الفرد فررنا هكذا باع عبد. فرس فضولة خب هذا ما لم تأتيه لإجازة ما رح ينفذ ومن الذي يستطيع أن يجيز أنا المالك العبد وأنا باعتبار بمع... أنني نفذت بيعه بكتاب حسب فرط الشيخ الأنصاري إذن البيع السابق صار باطل ل... ل... ل... م... ل... م... ما يجل فأنا لم يجل أنا ذاك البيع السابق لأنه في تضاد مع هذا، ما ممكن أن يجتمعوا يها، فالبيع السابق بطل، وهذا بيع العبد بكتاب نفر، الآن نبني على الكشف، كشف ولو والحكم الكشف الحقيقي خب الشيخ الأنصاري. يصعب عليه القبول باعتبار أنه الشرط المتأخر والشرط الأنصاري ما يقبلك تبقى يبقى شرطية التعقب فإذا إذا وافقنا على شرطية التعقب تعقب الإجازة خب يصح الكشف الحقيقي وإلا فل على كل حال ولو الكشف الفكمي هذا ما مهم بالنسبة للشيخ في المقام قال الشيخ الأنصاري في تسلسل كلامه قال مع حفظ ذاك القسم الذي كان راجع من النقل قال وأما العقود الواقع على عوض مال المجيز العقود التي بقعت على عوض ما على نفس العقد وإنما أحد الأعوض فالسابقة على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعرض. بيع الفرس بالدرهم الذي كان قبل بيع الذي كان قبل باع عبدا لمالك بفرس وبعدين وباع الباع الفرس بدر يقول هذا البيع يرتبط بإجازة صاحب الفرس ويقصد بهذا الكلام أن هذا البيع خارج عن تسلسل العقود أو عن أو عن تعقب العقود أو تعاقب العقود خارج عن ذلك ولا يمكن تصرحه بإجازة المالك الأصيل للعبد لأنه قد بطل العبد قد بطل بيع العبد بفرس وإذا بطل بيع العبد بفرس كما أشرنا طبعا بيع الفرس بدرهم يتبعه بعهده بالتالي خرج بيع الفرس بدرهم من تسلسل تتبع العقود، وأما بيع الدينار بجارية هذا داخل في التسلسل، بيع الدينار بجارية داخل في التسلسل لأنه بعدما أجاز المالك مالك العبد. بيع العبد بكتاب بعدما اجاز ذلك ذاك الذي اشتراه العبد باعه بدينار فهذا صح باعتبار أنه بيع العبد بالكتاب نهى وعلى الكشف طبيعي بيع هذا الذي المولى الثاني الذي باعه بدينار هم صار مالك العبد وبعد هذا بيع العبد بيع ال دينار بجارية هم يصح أنه لأنه بيع العبد بدينار حينما تم خب الدينار ملك لذاك فباق الدينار بجارية فقد لزم بلزوم بيع العبد بكتاب بيع العبد بكتاب اللي أنا صححته كل ما مترتف عليه صحيح لأن المفروض أن مالك الاصلي العبد قد نفذ بيع عبده بالكتاب فصار المشتر العبد بالكتاب مالكا له فصح للمولى الثاني بيع العبد بدينار فملك الدينار وبالتالي صح بيعه, بيعه للدينار بجاري خب هذه المسألة الاولى التي عنوانها الشيخ وفعلا الان يكتفي بهذا المقدار ال إلى أن يكمل المقدمات للوصول إلى قاعدتين عامتين. عامتين الآن ينتهي بها المقدار الشيخ ويبدأ بالمسألة الثانية المسألة الثانية ما يلي يقول لو أجاز العقد الواقع على القواض في المسألة الأولى فرض أن المالك العبد أجاز عقدا واقعا على العبد والذي هو طبيعه مالك العبد يحق له أن يجيز عقدا واقعا على العبد المسألة الثانية ويكتفي بهذا، يعني يكتفي بهاتين المسالتين وينتقل إلى قاعدتيه العامتين المسألة الثانية يقول واما اجازه العقد الواقع على الطوار يعني بيع الدرهم برغيف هم يفق رحمه الله على بيع وسطي يقول لو اجاز بيع الدرهم برغيف فهي ملزمه للعقود السابقه تماما يقول بيع الدرهم برغيف حينما اجازه صاحب العبد يعني اصبحت العقود السابقه تماما نافذه لانه انا, أنا كنت مالكا للعبد وكنت مالكا للدرهم على اي اساس اجيز بيع الدرهم برغيف ما ممكن لي ان اجيز بيع الدرهم بالرغيف الا ان اكون قد اجزت البروع السابقه على هذا تماما وطره حتى تصل النوبة اذا اجزت البروع السابقه على هذا فبالنهاية أصبحت اصبحت مالكا للدرهم فوافقت على بيع الدرهم بالرغيف نفس فهي ملزمة السابقة للعقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بفرس أو على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم وبالتالي ومصححة للعقود اللا حتهم للعقود السابقة مصححة لأنه لو لم تصح لا يمكنني أن اجيز بيع ال درهم برغيف فاذا تلك قد نفذتها قبل واللاحقه طبيعتها تصف لانها بيوع ترتبت على بيع صحيح بيع الدرهم برغيف من ما صح، اللاحقات كلها تصف لانها ترتبت على بيع الصحيح اللاحقة إذا وقعت على المعوض نسخ بدل العوض يعني نسخ المكاسب مختلفة يقول وكذلك العقود اللاحقة إذا وقعت على المعوض أو قل على العوض المقصود واحد في النسخ يعني يقصد بالعوض أو المعوض أي شيء نسميه يقصد الدرهم بعد أن صححت بيع ال بيع الدرهم برعيف يعني يعني صححت ما قبلها وحينما حين ما صححت ما قبلها ملكت الدرهم ملكت الدرهم ثم صححت بيع الدرهم برعيف بعد ذلك بيع الدرهم بالحمار، سمي هذا الدرهم سميه معور أو سميه عيوض، ماكو فرق النسخ مختلفة. بعدما صححت ذلك فبيع الدرهم بالحمار هم صحت، وذلك لأنهم ترتب على البيع الصفي وهو بيع الدرهم بالحمار يبقى الكلام في الذي وقع على هذا البدل المجاز يعني الرئيف البدل المجاز وهو الرئيف ما ترتب على ذلك وهو بيع الرئيف بعسل بيع الرئيس بصحب عسل كانت تبع علىها على بيع الرئيس هذا يصح لا؟ يقول هذا حكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء يقول هذا داخل في سلسلة العقود التي وقعت على على عبد ابتداء وقد قلنا في سلسلة العقود التي وقعت على العبد ابتداءً We hebben al gezegd dat de van een goed dat niet meer bestaat, niet meer bestaat, niet meer هذه النتيجه التي انتهى اليها الشيخ في المساله الثانيه وبعد ان ينهي هاتين المسالتين يريد رحمه الله ان يصل الى قاعدتين عامتين والقاعدتان العامتان ما يلي هذا نص كلام الشيخ يقول ملخص ما ذكرناه أنه لو ترتبت عقود متعددة مرتب مرتب مترتبه على مال المجيز فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف ينص أنه أحتاج على الكشف على النقل تيجي مشاكل النقل لكن على الكشف ولا والكشف فقط يقول لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف وإن وقعت من شخص واحد فعكس الأمر. هتنقع لتنا عمتك. تقولها يقولها العقود إن كانت من قبل أشخاص متعددين هذا هذا الإجازة مني تفسخ وتبطل كل ما سبق وتصحح المتأخرة. وان وإن كانت من قبل شخص واحد فبالعكس سيكون خب خل نشرح هذا انه هالادعاءان اللذان ذكرهما الشيخ الانصاري خل نشرحهما ونشرح دليل الشيخ كيف وصل الى هذه النتيجه حتى بعد ذلك نرى ان هاتين القاعدتين صحيحتان او كما يدعى السيد الخويه النوالة من خرائب الشيخ عنصار شرح ذلك ما يلي اقول هذا الكلام من الشيخ كما ترونه منحل الى قسمين لان قعدتين, قعدتين. ادعاء قعدتين فهو منحل الى قسمين القسم القسم الاول أنه لو ترد عقود أقود متعددة على مال المجيز من قبل شخص من قبل أشخاص متعددين ما أدار شخص واحد هالعقود إنما من قبل من قبل أشخاص متعددين كانت إجازة وسط منها فسخا لما قبله إجازة لما بعده على الكشف هذه القاعدة العامة الأولى وهذا تكرار لما مضى منه هذا الكلام في الحقيقة تكرار لما مضى لإحدى المسألتين السابقتين تكرار لما مضى منه مع إضطاء العمومية عليه هذا الفرق أنه كرره حتى يضفي العمومية عليه تكرار لما مضى منه من أنه لو باع الفضولي عبد المالك بفرس ثم باعه المشتري بكتاب ثم الذي اشتراه بكتاب باعه بدينار وبعد ان اطلع المالك الاصلي للعبد على ذلك اجاز الوسط اي بيعه بكتاب بطل الاول هذا اللي قبل الشيخ واوضح بطل الاول لانه بعد ماكو احد يجيز البيع الاول انا اجزت بيع العبد بكتاب فبيع العبد بفرس قهران بطل ماكو احد يجيز الا انا وانا قد اجزت هذا فبطل الاول اذ لم يبقى مجال لاجازته للاول وهو بيعو بفرس ولكن صح الاخير بطل الاول ولكن صح الاخير وهو بيعه بدينار لانه باجازتي لبيع العبد بكتاب صار هذا الذي اشتراه بكتاب صار مولى صار مالكا وفعلا بانين على الكشف ولو الحكمي فحينما صار مالكا بيعه بدينار يصيح وألف ألف معاملة إذا ترتبت كلها تصف لأنه صار بالكشف انكشف أنه ذاك مولى ثاني حقا مولى فألف معاملة بعد ذلك تترتب على هذا كل رفض ولو تقدم ألف بيق على ذلك على ذاك الذي بطل مجلب بطل بيع العبد بفرس لو تقدم ألف معاملة على على بيع العبد بفرس كلها تبطل لأنه كما أن بيع العبد بفرس بطل بنفس البيان الذي بطل بيع العبد بفرس قول ألف بيع قبل ذلك كلها تبطل بنفس النقط. هذا ومن هنا ينتهي إلى نتيجة القاعدة الأولى العامة التي يدعي أنها عامة عامة. بلين. إحنا ما شكل الباع كان من الشخص متعددين لأنه باع عبد بفرس بعد ذلك باع الفضول عبدي بفرس ثم باع الفرس بدرهم صار من أشخاص متعددين ثم باع الدرهم لا, لا هذا القسم الثاني القسم الأول لو ترتبت عقود متعددة على مال مجيز من قبل أشخاص متعددين وهذا كان قبل أشخاص متعددين معه لا باعه ب... باعه بعد مع عبد بفرس بكتب هذا شخص متعدد شخص ثاني ثم الثالث باعه عبد بدينار المبيع واحد لكن الأشخاص الذين باعون متعددون فهذا صحيح مثل ما تقول راجع إلى المتعددين فانتقى إلى هالنتيجة انه اذا لو تعدد البياع او لو تعدد اصحاب العقود ستكون النتيجة القامة يقولها النتيجة القامة استفدناها من المثال الخاص اللي بيناه نفس النقطة تسري وتشري فتكون النتيجة هذه انه متى ما أديرة المعاملات من قبل بيواعم متعددين كل ما سبق يبطل وكل ما لحق يصح انتهينا إلى القاعده العامه بعد ذلك يأتي إلى القاعده العامه الثانيه وهذا هو القسم الثاني قلنا أن كلامه ينحل إلى قسمين لأنه يريد أن يؤسس قاعدتين القاعدة الثانية هذا يقول لو ترتبت أقود متعدده على مال المجيز من قبل شخص واحد مثل هذا الذي باع, باع ال. وبعد هذا كله من قبل شخص واحد لو ترتبت عقود متعددة على مال المجيز من قبل شخص واحد كانت إجازة وسط منها مبطنا للمتأخر ومصححا للمتقدم القاعدة الثانية عكس القاعدة الأولى لو كانت هذه العقود من قبل شخص واحد إجازة وسط منها, منها تبضل المتأخر وتصح المتقدم وهذا ايضا تكرار لما سبق منه وهو انه لو باع الفضول عبدي بفرس ثم باع الفرس بدرهم من قبل شخص واحد هو هذا الذي باع عبدي بفرس هذا الشخص باع الفرس بدرهم ثم باع الدرهم برغيف ثم باع الرغيف بعسل فأديرت البيوع من قبل شخص واحد. فاجازتي لاجازتي لبي... لبيع الدرهم برغيف إجازة لما... لكل ما قبله إذ لولا إجازتها لما, لما وصلت النوب إلى إجازتي لبيع الدرهم برغيف أنا كيف أجست بأدرهم برغيف معنا أنه قد أجست ما قبل هذا حتى يحق لي أن أجيز بيع درنبا رعيف ولكن لا علاقة لذلك ببيع الرغيف بعسل ببيعة رعيفة بعسل بعد خرج عن الفصل لأنه ذاك أنا إجازتي لهذا دليل على أنني أجزت كل ما سرق وليس دليلا على أنني أجزت كل ما ما لحق ولا علاقة لذلك ببيع الرقيق بعسل وبكل ما يفترض بعده، فإن إجازتي لبيع المترصط من هذه البيوع، إنما تتوقف على إجازتي للبيوع السابقة، مهما بلغت، حتى أملك ما تم بيعه في هذا البيع المتوسط ولا تتوقف على إجازتي للبيوع اللاحقه فهي باطلة وتبطل كل ما ينسب عليها من البيوع، ولو إلى الأبد إلا يوم القيامة كلها تبطل. فهذا أيضا تكرار لما سمق ولكن مع إضطاء صياغة عامة عليه الفرق هذا أنه أضطى صياغة عامة على ذلك وعليه فتلخص لدى الشيخ الأنصاري هاتان القاعدتان أنه لو ترتبت عقود القاعدة الأولى لو ترتبت عقود متعددة على مال المجيز من قبل أشخاص متعددين كانت إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده وأما لو ترتبت أغور متعددة على ما الموجود من قبل شخص من قبل شخص واحد كانت إجازتي مصححة لما قبله مو فسخا لما قبله حتى أقدر هذا وليس إذا إجازة لما بعده يجاصل بالنسبة لما بعد، بعد أنا ما أجسسه، فتان قاعدتان، وبه، وبها... وأنا أعتقد أنه بهذا التفسير إذا فسرنا عبارة الشيخ الأنصاري، بهذا التفسير اللي شرحناه لا يرد عليه إشكال السيد الخولي الموجود فيه في التنقيح، وموجود بلغة أنه يقول هذا من غرائب الشيخ ابن اذا فسرنا بهكذا تفسير كلام صحيح ما بيشي وهذا ما نشرحه غدا ان شاء الله